الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون نعيم اليقين لترن الجحيم ثم لترونها عينا اليقين لا تسألن يوم عيد عن النعيم